نقيم على الله لفضيله <تصفيق> الله. ذلك الفضل من الله وكفى بالله علیمًا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا فمثّروا فانفِرَثُوا فاتناويا يُنُورُ جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُم لَمَن لَهُ بَأْسٌ فَإِنْ إِلَّا مَا عَلِمُوا شَيْئًا وَإِنْ فَضْلٌ من الله See you نا من هذه أهلها وجعل لنا وجعل لنا باتلون أوليان الشيطان إن كيل الشيطان كان ضعيفا ألم ترى إلى الذين قيلنا هم كفوا بيديكم وأقيموا وأقيموا الزكاة فلما كتب عليهم إِلَّا إِلَٰهَ أَرْحَمَ الرَّحِيمِ رَبَّنَا لما كتبت عَلَيْنَا Bonjour بينما تكونوا تَكُونُوا يُذِرِبُّوا الْمَوتُ وَلَا كُنْتُمْ فِي بُرُونٍ وَإِنْ حسنه حَسَنَةٌ من هَذِهِ الله الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد ودياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم البيت غير المفهوم الله. وما أصابك من سيئة فمن نفسك من يطيع الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويكونون الضاعا فإذا والله يكتب ما يبينون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيل افلا يتدبرون القران فلا يتذكرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا كثيرا سبيل الله لا إلا نفسك في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرق منه عسى الله أن عسى الله أن يكف عسى الله أن